اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم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 ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه امرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجًا بِالظُّلُمَاتِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمْ ما ظلموا وجاءتهم رسله بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِيَ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُن لِّي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي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 يا ايها الناس انما بغييكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ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 ما نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون بكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كننا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفته وردوا الى الله مولاهم الحق وضل انهم ما كانوا يفترون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 فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل افلا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فان انتصرون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون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 ويستنئ بونك حق انه قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب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 مِثْ قَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان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 معه في الفلك وجعلناهم خلايفا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنكرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤو بالبينات فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ لَطْبَعُوا عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا استكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين 117. وقال كرعون اتوني بكل ساحر عليم 118. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 119. فلما ألقوا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 وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا, ربنا ليضل عن سبيلك ربنا تمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعانا سبل الذين لا يعلمون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 117. وأنا من المسلمين 118. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 119. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 فلولا كانت قريه امنت فلفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذابا الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين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 قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ايها ال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 119. وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكونن من المشركين 110. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 111. وإن